عَلَّمَ <تصفيق> اللَّهُ mm -hmm. سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به أمة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الظاهرين وعلى من سار على نهجه واغتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية الله إلينا أجمعين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 يخطئ في ليله ونهاره في صباحه ومسائه وهذا ما جبل الله عليه بني آدم كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين من التوابون وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم كثرة الذنوب والخطايا موجودة عند العباد ولكن مهما كثرة الذنوب والخطايا ومهما عظمت الآثام والرزايا فإن عفو الله أعظم فهو جل وعلا واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة يدعو عباده إلى ساحات جوده وفضله يدعو المذنبين من عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة الذنوب والخطايا يدعوهم إلى جوده وكرمه جل وعلا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فكل ذنب سوى الشرك بالله فإن عفو الله يشمله إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار هذه حقيقتنا عباد الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم وفي الحديث القدسي أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجعتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن عدم لو أتيتني بقراب الأرض شطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فالعبد إذا سلم من الشرك صغيره وكبيره فإنه وعود بالمغفرة من الله تبارك وتعالى لكن المهم في هذا المقام عباد الله هو أن يتعرض العبد لأسباب مغفرة الله ورحمته وأن ينكسر بين يدي الله عز وجل وأن يعلم أن الله يؤاخذ بالذنب وإذا أيقن العبد أنه لا يغفر الذنب إلا الله فمتى علم الله صدقه وإخلاصه غفر الله جل وعلا له ذنبه ففي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره ربي أذنبت ذنبا فاغفره فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي الحديث ولهذا كانت أيها الإخوة هذه المحاضرة لنتعرف على شيء من جوانب هذه العبادة العظيمة ألا وهي الاستغفار الاستغفار فضله وثمراته لندرك شيئا من فضائله في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقف على شيء من ثمراته في الدنيا والآخرة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وذكر وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين وقوله تبارك وتعالى فذكر النفاعة الذكرى وقول الله جل وعلا إنما أنت مذكر فالمسلم دوما بحاجة إلى التذكير والمذاكرة ليبقى على عظيم صلة بربه جل وعلا أيها الإخوة الاستغفار استفعال من الغفران وأصله من الغفر وهو إلباس الشيء بما يصونه عن الدنس والغفران والمغفرة من الله تبارك وتعالى وهي أن يصون العبد من أن يمسه العذاب هذه مغفرة الله جل وعلا أن يحفظ الله عبده من أن يمسه عذاب الله أن يصون الله جل وعلا عبده المستغفر من أن يمسه شيء من عذاب الله عز وجل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المغفرة معناها وقاية شر الذنب المغفرة وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه بحيث لا يعاقب العبد على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه بإذن الله عز وجل لهذا أمر الله جل وعلا في آيات كثيرة في كتابه بالاستغفار فمن ذلك قول الله جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا الواجب على المسلم إذا سمع الآية من كتاب الله أو سمع الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يستيقن بصدق ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه وبصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقول الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى عجل مسمى. أي آمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله فيما تستقملونه وأن تستمروا على ذلك ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فأمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبه فيما يستقبل فيما يستقبلونه من أعمارهم ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته وسيأتي شيء من ثمرات الاستغفار ما ذكر في هذه الآيات بإذن الله عز وجل وأثنى الله جل وعلا في كتابه على المستغفرين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فقد وصف الله المحسنين من عباده بأن نومهم بالليل قليل نومهم بالليل قليل وسهرهم طويل لكن هل سهرهم على الملهيات والمغريات؟ هل سهرهم على القنوات الفضائية؟ هل سهرهم على اللعب والله؟ هل سهرهم على معاصي الله؟ هل سهرهم بعقد المجالس إلى ساعات متأخرة من الليل؟ لا والله وأما أكثر الليل عند المحسنين عند عباد الله المؤمنين فإنهم قانتون لربهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع لله وبالأسحار التي هي قبيل الفجر يستغفرون الله تبارك وتعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر إلى آخر الليل، وهم يصلون، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تبارك وتعالى استغفارا للمذنب لذنبه وللاستغفار بالاسحار عباد الله، الاستغفار بالاسحار أي في وقت السحر فضيلة. ليست لغيره كما قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان والمستغفرين بالأسحار فينبغي على العبد أن يتصف ولو بشيء من هذه الصفات أن يتصف ولو بشيء من هذه الصفات ألا وهي قيام الليل ثم ختمه بالاستغفار وإذا لم تستطع ذلك فاجعل لك سويعات في آخر ليلك تستغفر الله تبارك وتعالى فيها فإنك إذا استغفرت الله في جوف الليل أخبر الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يغفر لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه وهذا في كل ليلة كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر والله لو كشف الحجاب عن آذاننا لسمعنا ربنا جل وعلا وهو ينادي عباده ينادي عباده إلى ساحات جوده وكرمه من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له وهذا خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم فأقول إن العبد عند سماعه بمثل هذا الحديث حين يبقى ثلث الليل الآخر أن يستيقن في قلبه في تلك الساعة بأن الله عز وجل قد نزل إلى السماع الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وأنه ينادي العبد وأنه ينادين في تلك الساعة من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فأجعل لك حظا من هذا يا عبد الله لا تفوت نصيبك من دعاء الله تبارك وتعالى وفي إجابة الله تبارك وتعالى في دعائه لعباده ففي الحديث في حديث الرجل الذي وضع عنده وضوءه فما استيقظ إلا عند صلاة الصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل بال الشيطان في أذنه الرجل وضع عنده الوضوء فبقي الوضوء حتى أدان الفجر ما قام من الليل ما قام يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل بال الشيطان في أذنه قال الفضيل بن عياض رحمه الله أي أنه يعني ذمه النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه فوته تلك الساعة العظيمة في دعاء الله عز وجل عباده من يدعوني فأستجيب له ففوت تصيبه من هذا المقام العظيم فلذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بال الشيطان في أذنه ومن فضائل الاستغفار قد ذكر الله جل وعلا لنا في كتابه أنه أمان من أن ينزل العذاب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كان فيهم امانان يعني امه محمد صلى الله عليه وسلم كان فيهم امنان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار فالاستغفار أمان بإذن الله قال العلامة السعودية رحمه الله فالاستغفار مانع من موانع العقاب بعدما انعقدت أسبابها أي وإن انعقدت أسباب العقوبة من الله يعني قامت الأسباب التي توجب نزول الغضب نزول صخط الله على العباد ونزول العذاب من الله على هذه الأمة إلا أنهم حين يستغفرون الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم فإذا أردت السلامة يا عبد الله فعليك بالاستغفار وقد أمر الله جل وعلا نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال الله جل وعلا له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين استغفر لذنبك أن يطلب المغفرة من الله وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أطلب المغفرة من الله لذنبك يا محمد بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم وقد وصف الله عباده المتقين فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا في موطني ثناء الله عز وجل على عباده المؤمنين السابقين إلى رضوانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَرَمْ يُصُرُّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُهُ المسلم ليس بملك معصوم من الخطأ والزلل بل مر بنا الحديث كل بني آدم خطأ وليس المسلم بشيطان عياذ بالله أنه مجهول على الخطايا وعلى معصية الله عز وجل لا المسلم المسلم تزل قدمه فيخطئ تزل قدمه فيعص الله عز وجل لكن منهج المسلم أنه لا يصر على الذنب منهجه أنه كلما فعل ذنبا استغفر الله تبارك وتعالى استغفر الله عز وجل ولذلك قال بعض السلف ما أذنبت ذنبا إلا أحدثت له توبه فكلما فعلت ذنبا توبه وأحسن الطهور وصلي ركعتين واستغفر الله يغفر الله جل وعلا لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذن ثم يقوم فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهمهم وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاب رضي الله عنه وأرضاه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الشاهد وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أي أتبع السيّة إذا فعلتها أتبعها بحسن يا عبد الله فإنها تنقوها بإذن الله تنبه معاذ وهو أعلم الناس يعني من أعلم الناس بالحلال والحرام بل الأخضر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام من الصحابة هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله ألا إله إلا الله من الحسنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الحسنات لا إله إلا الله هي أفضل الحسنات فإذا أذبت يوم من الدهر وزلت قدمك بالذنب يا عبد الله فقل لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه فإن الله تبارك وتعالى ويغفر لك يا عبد الله أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حوى جملة من أحاديث المصطفى بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام الدالة على فضل الاستغفار وعلو منزلته ما بين أمره وفعله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام سيد المستغفرين وإمام التائبين وأخوى في الناس لرب العالمين ومن أعظم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام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 أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاله حين يصبح موقنا به ثم مات من يومه قبل أن يمصي دخل الجنة الله أكبر ومن قاله حين يمصي موكنا به ثم مات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة هل يكذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبي ورمي عليه الصلاة والسلام هذا الذي أقوله أقول ينبغي العبد أن يستشعر صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوالله متى علمت أنك بمحافظتك على هذا الدعاء المبارك وهذا الأصيغة بصيغ الاستغفار قد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فتكن أحرص الناس عليه وأحرص الناس على تعليمه لزوجتك، وعلى تعليمه لأولاده وعلى تعليمه لإخواره وعلى نشره بين إخوارك المسلمين فوصية من هذا المقام أيها الإخوة ألا تتركه في صباحك ومساءك ألا تترك هذا الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا لم تكن تحفظ كرره عشر مرات مئة مرة ألف مرة حتى تحفظه يا عبد الله فإنه أفضل سير الاستغفار وهو سيد الاستغفار لماذا؟ لأنه يشتمل على الاعتراف لله بالربوبية والاعتراف له من والاعتراف له بذنبك يا عند الله والاعتراف هؤ pixel منعمة الله وبالاعتراف الاعتراف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل وأيضاً تستغفر الله عز وجل في تسأل الله المغفرة اللهم أنت ربي فاعتراف منك بربوبية الله تبارك وتعالى تسأل الله اللهم أنت ربي لا إله إلا كلمة التوحيد التي تنحرق معها جميع الذنوب إذا قالها العبد بسدق وإخلاص لله تبارك وتعالى هذه الكلمة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بذلك من قلبه دخل الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الله والكلمة العظيمة التي حين قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به علمني شيئا أذكرك وأدعوك به فموسى ماذا سأل ربه؟ سأل الله أن يعلمه شيء أي؟ شيء من الذكر وشيء من الدعاء فماذا قال الله عز وجل له؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أفضل الذكر ولا إله إلا الله أفضل الدعاء يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون ذلك أنا أريد شيء تخصني به كل عبادك يقولون لا إله إلا الله فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفه ولا إله إلا الله في كفه لا مالت بهن لا إله إلا الله ثقل هذه الكلمة أذقل من الأرضين وما فيها وأذقل من السماوات وما فيها وعماره نسل الله تبارك وتعالى فيكلمة عظيمة اللهم أنت ربي لا إله إلا أن خلقتني وأنا عبدك وهذا من الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل أن تعترف بأنك عبد لله تبارك وتعالى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أي على العهد الذي أخذته عليه يا رب وأن الله عز وجل قد أخذ العهد على بني آدم أن لا يشرك بالله شيئا أنا على العهد الذي أخذته عليه يا رب ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك يا رب من شر ما صنعت أي من شر الذنوب والخطايا التي فعلتها واقترفتها أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك يا رب أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك بعظيم نعمتك علي وأعظم نعمة وأجد نعمة هي نعمة الإسلام ثم نعمة الصحة والعافية وسلامة الأبدال ونعمة المال ونعمة الولد تتذكر وتستحضر نعم الله عز وجل عليك أبوء لك بنعمتك علي أي اعترف لك بعظيم نعمك وأبوء بذنبي أي اعترف بذنبي يا رب اعترف أني أذنبك وأني أخطأت وأني قد أسرفت في حق نفسي وأني قد ظلمت نفسي بالذنوب والخطايا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي هذا سؤال الله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد ورد أن العبد إذا قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال الله عز وجل قد علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا قد غفرت له فهذا سيد الاستغفار أرجو كل مسلم ومسلمة من الإنس والجن أن يحفظه وأن يداوم عليه في صباحه ومساءه فإن بذلك البشارة بجنة كما سيأتي في ثمرات الاستغفار إن شاء الله وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى ربكم توبوا إلى ربكم فإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرج إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وهو الذي الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم ثم ليسائل كل مسلم نفسه: كم تستغفر الله في اليوم كم تجلس خاليا بربك تبارك وتعالى تتذكر ذروبه وتستغفر الله تبارك وتعالى فينبغي للعرض أن يكونه هجيراه في صباحه ومسائه أستغفر الله وأتوب إليك رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب وغفير فيكثر من الاستغفار يكثر من الاستغفار فإن قد غضبت ذنوبنا وكذبت شطايانا والله لا نجات لنا إلا أن نجأ إلى الله تبارك وتعالى باستغفاره جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر لا الله في اليوم مئة مرة صلى الله عليه وسلم إنهم لا يغانوا على قلبي أي تمر علي فترة لا أذكر الله عز وجل فيها وإني لأستغفر لا الله في اليوم مئة مرة صلوات ربي وسلامه عليه بل أعظم من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة سلوات ربي وسلامه عليه ما أعظم امتثاله لرب لأمر ربه تبارك وتعالى حين قال الله عز وجل له فاعلم أنه لا إله إلا الله الصفر لذنبك في المجلس الواحد في جلوسه مع الصحابة صلى الله عليه وسلم يعدون له مئة مرة وهو يقول رب اغفر لي واتوب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الغفور فقلوني بربكم من من يستغفر الله في مجلسه ولو ثلاثين مرة مع عظيم إساءتنا وذنوبنا من من يستغفر الله في مجلسه ولو عشر مرات فأرجو من كل مسلم أن يتذكر هذا النهج النبوي هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كلما جلست مجلسا يا عبد الله فتذكر أن إمامك وقدوتك وقرة عينك محمد صلى الله عليه وسلم تذكر أنه في كل مجلس يستغفر الله مئة مرة لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسن فالمسلم إذا عود نفسه كلما جلس مجلسا استغفر الله تبارك وتعالى فإن النفس ستعود على ذلك بإذن الله عز وجل فهذه نصية أخرى لكم عباد الله أن تدعوا في كل مجلس أن تستغفر الله عز وجل ولكن من المؤلم حقا أن الناظر في أكثر مجالس المسلمين اليوم أنها لا يذكر الله جل وعلا بها نسأل الله السلامة والعافية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلس ثم لم يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم تره يوم القيامة أي حسره يوم القيامة انظر في مجالسه كل مجلس جلسته ولم تذكر الله عز وجل فيه فاعلم أن هذا المجلس إذا عرض عليك يوم القيامة يكون حسرة بين يدي الله تبارك وتعالى نسأل الله السلامة والعافية وما جلس القرون في مجلس ثم لم يذكروا الله جل وعلا فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأن مقام عن جيبة حمار نسأل الله السلامة والعافية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوبة من أعظم الحسنات والحسنات مشروط فيها الإخلاص وموافقة أمره باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع فمن أحس اسمع لي كلام شيخ الإسلام التيمي، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص لله عز وجل فمن أحس بتقصير في قوله في ذكره لله عز وجل أو عمله أو رأى أن في حاله تغير. أو أن رأى أنه قد ضيق عليه بشيء من الرزق أو حس بتقلب في قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار فإن بذلك الشفاء بإذن الله عز وجل قال رحمه الله وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار إذا وجدت في قلبك شيء على إخوانك أو وجدت ثم غرضه منك على إخوانك أو على زوجتك أو على أولادك فعليك بالاستغفار جاء حذيفة رضي الله عنه وأوضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي لسانا ذربا على أهلي ما معنى ذربا ذربا على أهلي يعني في شدة وغرضة على الزوجة والأولاد فلأي شيء أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين أنت يا حذيف من الاستغفار أين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار المثمر أيها الإخوة هو الذي يكون معه انكسار وتذل لذي العظمة والجلال وهو ما تواطى عليه القلب واللسان لا استغفار باللسان دون استشعار بالجنان لعظم التقصير في حق الرب تبارك وتعالى قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال علماؤنا الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معه معناه بالجنان وليس التلفظ بمجرد اللسان فمن استغفر بلسانه وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره يحتاج إلى استغفار يعني إذا استغفرت من الذن ينبغي عليك أن تقلع عن الذنب مثال ذلك رجل مصبل لإزارة تعلمون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين ففي النار هو على في ذنب وعلى كبيرة من كبائر الذنوب ثم يقول استغفر الله وأتوب إليه من هذا الذنب وهو مصر ومستمر على هذا الذنب هذا لا ينبغي للعبد فينبغي للعبد أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقلع عن الذنب لذلك بعض السلف رأى في صيغ الاستغفار سياتي أن يقول العبد بدل أن يقول استغفر الله وأتوب إليه أن يقول ربي اغفر لي واتوب علي ربي اغفر لي واتوب علي قال بعض العلماء من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه والعياذ بالله هذا قاله بعض عضو العلم لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله تعالى أن العبد قد يكون مبتلى بهذا الذنب فيكثر الاستقبار فيكثر استغفار الله تبارك وتعالى وأن ذلك نافع بإذن الله عز وجل وإن كان عندك شيء من الذنوب لكن أكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار وهذا التعريق على ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يجب الإقلاع عن ذنب قلوا يجب الإقلاع عن الذنب لكن وأنت على الذنب ومتلى بالذنب فعليك أن تكثر من الاستغفار وتسأل الله ربي يغفرني وتبع لي وتب ثمرات الاستغفار الاستغفار كما علمتم أيها الإخوة أنه من أجل العبادات وأفضل القربات ومن أعظم ما يقول الله جل وعلا به الخطايا ويرفع به الدرجات فعبادة هذا شأنها فلها من الثمرات العظيمة على الدين والنفس والمال والولد وغير ذلك ما هو كثير وكثير فثمرات الاستغفار لا يمكن الإحاطة بها لكن نذكر شيئا من ذلك وقد مر بنا أيضاً شيء من ذلك فمن ذلك البشارة بالجنة، وقد ذكرناها في حديث ماذا؟ سيد الاستغفار فسيد الاستغفار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قاله حين يصبح ثم مات من يومه قبل أن يمس موقناً بي ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قاله حين يمسي ثم مات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة فهذا من أعظم ثمرات الاستغفار أن تبشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ثمرات الاستغفار وهو الثمرة العظمى والمطلوب من الاستغفار أيضا وهو مغفرة الله جل وعلا للذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف والفرار من الزحف من أعظم الكبائر وموجب لسخط الله وغضب الله لكن إذا قال العبد هذه الصغة التي فيها الاعتراف لله عز وجل بالله هي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به آطى استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تستغفر الله وأتوب إليه وتتوب إليه فإن بذلك محو الذنوب جميعها بإذن الله عز وجل ومن ثمرات الاستغفار كما مر بنا أنه أمام من العذاب وما كان الله ليعذبهم فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ومن ثمرات الاستغفار سرور العبد يوم القيامة الله أكبر وأي شيء نريده إلا إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل ونوذي على العباد بالحشر والنشر بين يدي الله تبارك وتعالى أن يكون العبد مسرورا في ذلك الموقف العظيم حين تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أي شيء نريده إلا أن يسر العبد في ذلك الموقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستقرار إذا أردت أن تسرك صحيفتك إذا أخذتها يوم القيامة فأكثر من الاستغفار حسنه الألباني رحمه الله وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكثر من الاستغفار بطوبة قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم قيامها وكيف تجد في صحيفتك استغفارا كثيرا إلا أن تكثر الاستغفار في هذه الدارة أن تكثر من الاستغفار في ليلة ونهارك فما تستغفر الله مرة إلا ويكتبها الملك من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه من ثمرات الاستغفار إغاظة الشيطان ورض الرحمن في الحديث أن إبليس عليه لعنة الله ونعوذ بالله منه ومن جنده يقول أهلكت العبادة بالذنوب يعني أهلكت الناس في بعين شيء بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فإذا ردت أن الشيطان وتغيظ الشيطان فأكثر لا من لا إله إلا الله والاستغفار ومن ذلك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه من ثمرة الاستغفار كثرة الأموال والبنين وإنزال الغير كما قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان مفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بألوان وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا الذي سبق وأؤكد عليه أيها الإخوة أن العبد إذا سمع الآية من كتاب الله فعليه أن يستيقن صدق ما أخبر الله جل وعلا به فالله قال لنا في هذه الآية على لسان نوع عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا ما الثمرة إذا استغفرنا الله ما النتيجة إذا استغفرنا الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا وماذا ويمددكم بأي شيء بأموال يمدنا الله عز وجل بأموال خطق صادق من الله عز وجل وبنيه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ولذا جاء رجل إلى سعيد حسن البصري رحمه الله فقال يا إمام نشتكي جدم الديار وقلة الأمطار فقال عليكم بالاستفار ثم جاءه آخر فقال يا إمام اشتكي قلة ما في اليد أي الفقر فقال له عليك بالاستغفار ثم جاء آخر فقال يا إمام إني عقيم لا أنجر لا أرزق بولد فقال عليك بالاستغفار فقال له جلساء قد أمرت هؤلاء كلهم بالاستغفار قال أما سمعتم الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان ذفارا يرسل السماء عليكم إذرارا ويمددكم بأموار وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار كان أحد الإخوة لا ينجب وجاء إلى عالم من العلماء وقال قال قد ذهبت إلى جميع الأطباء ولكن لم يكتب الله عز وجل لم يكتب الله عز وجل لي الولد فقال هل تريد الولد؟ قال نعم. قال الدواء في كتاب الله. فالله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أن من أكثر الاستغفار وزق الله عز وجل بالولد. قال هذا الرجل فأخذت أستغفر الله عز وجل كثيرا في ليلي ونهاري قال حتى رزقني الله عز وجل بذرية صالحة بحمد الله يأسف. فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار من ثمرات الاستغفار أنا ما ودي أن يطل سأنتهي إن شاء الله قبل الأذان بعشر دقائق بإذن الله عزيز من ثمرات الاستغفار أن به تفريج الهموم وتنفيس الكروب وفتح أبو, أبو الرزق في حديث ابن عباس والحديث ضعفه بعض العلم قال أن أبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار قول ابن عباس من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها من فرجاء ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب جعل الله له من كل هم فرجا إذا عظم عليك الهم فأكثر من الاستغفار وإذا عظم بك الضيق وتريد المخرجة من الله عز وجل فأكثر من الاستغفار يا عبد الله وإذا تريد ساعة الرزق وأن يفتح عليك الله من أبواب الرزق ما لم تحتسبه فأكثر من الاستغفار يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لتصعب علي المسألة في الدين يعني مسألة من المسائل يقول فأستغفر الله ألف مرة حتى يفتح الله جل وعلا علي فإذا يوم من الأيام نزلت لك نازلة أو عظم بك بلاء أو أنك صعب عليك أمر من الأمور فأكثر من الاستغفار فوالله بإذن الله لا يجعل ليجعلن الله جل وعلا لك فرجا ومخرجا من حيث لا تحتسب يا عبد الله. إذا أردت الأموال من الله عز وجل فأكثر استغفاء لأن المام عند الله والله الذي لا إلى غيره لو اجتمع العباد من أولهم إلى آخرهم على أن يأترك بدرهم واحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا أن يكتبه الله جل وعلا فمن هو الرزاق؟ الله جل وعلا فالعباد لا يستطيعون أن يرزقوا العبد شيئا لكن المتفضل والمنعم هو الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فمن أسباب الرزق هو استغفار الله تبارك وتعالى من ثمرات الاستغفار النجاة من عذاب الله يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عجبت لمن يهلك والنجاة معه عجبت لمن يهلك والنجاة معه قالوا ما هي النجاة يا أمير المؤمنين قال الاستغفار النجاة الاستغفار فإذا تريد النجاة فأكثر من الاستغفار يا عبد الله وإذا أردت الحياة الطيبة والآمنة والمتاع الحسن فعليك بالاستغفار وقد ذكرنا ذلك في قول الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسن إلى أجل مسمى ويأتي كل من فضل فضل والاستغفار من أسباب نزول الرحمة من عند الله تبارك وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وبالاستغفار سقل القلب وصفاؤه بإذن الله عن وجل هذه القلوب تصدأ بالذنوب والعبد وأرجو أن يتلبه المسلم لهذا وأن يستشعر هذا عند كل ذنب يذنبه كلما فعلت ذنبا نكت في قلبك نكت سوداء العيادة لله من أخبر بهذا؟ الصادق المسلوب صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب والسغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعل قلبه فذلك مران الذي ذكره الله في كتابه كل بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون فعلا أنك كلما فعلت ذنبا نكت في قلبك نكت السوداء فإن زعت من الذنب واستغفرت الله عز وجل سقل قلبك حتى يكون كالمرآة بإذن الله عز وجل لكن إذا كان الذنب تلو الذنب تلو الذنب ولا تستغفر الله ولا تقلع عن الذنب فإن القلب يصبح أسود كله العياد وذلك الران الذي ذكره الله كل من الران على قلوبه ما كان يكسبون حين إذن لا تفرق بين الحق والباطل تسمع الخطب لا تستفيد شيئا تسمع المواعب لا تستفيد شيئا تسمع كلام الله لا يتأثر قلبك تسمع المواعب والآيات العظيمة ولا يتأثر قلبك بسبب كثرة الذنوب والخطايا والعياذ بالنحو أما مواطن الاستقارة فكثيرة في الاستغفار أيها الأخوة مشروع في كل وقت من ليل أو نهار لكن هناك أوقات جاء الشرع بتأكيد الاستغفار فيها أو الثناء على المستغفرين فيها ومن ذلك عند طرفي النهار عند الصباح والمساء فعلمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار من قاله حين يصبح ومن قاله حين يمسك فتستغفر الله هذا منهج عند الصباح وعند المساء ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الوفون هذا تقوله عند صباحك مئة مرة وعند مسائك مئة مرة هذا أقل ما يقول منك يا عبد الله وإن ينبغي عليك أن تكثر من ذلك أكثر وأكثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إلا استغفر الله وتقول إليه في اليوم أكثر من مئة مرة ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مئة مرة فقط ولا يزيد على ذلك لا بل هذا لتعظيم العدد وإلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المجلس الواحد يستغفر مئة مرة عليه الصلاة والسلام بين أيدي الصحابة فكيف بين يابه بأبيه وهو عليه الصلاة والسلام من مواطن الاستغفار عند الانتهاء من العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة ماذا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وعند ختام الحج قال الله جل وعلا ثم أفيض من حيث أفاد الناس واستغفروا الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالدعوة وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وقام بما لم يقم به غيره ماذا قال الله جل وعلا له بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء رسول الله الفجر فتر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال ابن عباس هو نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم من يدي عمر حين سأل الصحابة فقال ابن عباس ما أراه إلا أن الله عز وجل ينعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بقروب أجله ولذلك قل لمن يعني كبر السن وتجاوز الأربعين وتجاوز الستين فعليه يغثر من الاستغفار فإنه في ختام عمره مواطن استغفار جوف الليل كما قال الله جل وعلا وبالأسحار المستغفرون في أثناء المجلس كلما جلست مجلس كما أسلف تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلسه عليه الصلاة والسلام أيضا عند ختام المجلس فكلما انتهيت من مجلس فعليك بما أرشد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب إليه من أعظم المواطن عند فعل الذنب يا عبد الله قد مر بنا قول الله عز وجل والذين اذا فعلوا الفاحشة او ظلم انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبه وكلما فعلت ذنبا احدث له توبة واستغفارا يا عبدالله عز وجل قال الله جل وعلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اسرال يا عبد الله كذلك عند النوم تستغفر الله قد ورد أن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه عند النوم ثلاثة مرات غفر له منه وإن كانت مثل زبد البحر كذلك عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد أما سيغة الاستغفار فقد علمتموها سيغة الاستغفار منها سيغة الاستغفار الذي سبق بيانه ومنها استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي قيم وأتوهله منها استغفر الله وأتوهله منها ربي اغفر لي وتبعني إنك أنت التواب الغفور كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنوع في حياتك يا عبد الله الله عز وجل قد جمع في كتابه بين الاستغفار والتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال الله جل وعلا ويا قوم يستغفروا ربكم ثم يتوبوا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الاستغفار والتوبة والحكمة في ذلك يقول الشيخ الاسلامoras والتهمية والله تعلم أن الاستغفار يكون من الذنوب التي وقعت من العبد ليس هذا الكلام الشيخ الاسلامoras والتهمية وإنما الحكمة في ذلك أن الاستغفار يكون به التوبة مما سبق من الذنوب والاعتراف بالعبد والاعتراف من العبد لربه تبارك وتعالى بما سلف وكان من الذنوب والخطايا والخطايا وأما التوبة فإنها تكون لما يستقبل من العمر فيمحى ما سبق ويعصم العبد فيما بقي من عمره وهذا والله هو الخير كله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبه تغفر الله عما سبق من الذنوب والخطايا وأتوب إليه فيما بقي من عمري أني لا أفعل ذنبا وإذا عصمك الله فيما بقي من عمرك وغفر لك ما تقدم من ذنبك فاعلم أنك على خير عظيم يا عبد الله الجمع بين التوبة وبين التوحيد والاستغفار يقول الشيخ الإسلام من تيمية في أن الله عز وجل جمع بين التوحيد والاستغفار فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات قال فشهادة أن لا إلى الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره سره وعلانيته والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك فإن الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله فلذا جمع الله بين التوحيد والاستغفار وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنة وصفاته العلا أن يغفر ما سلف وكان من الذنوب والعصيان فهو ولي ذلك والقادر عليه اللهم أسألك في هذا المقام المبارك يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيه أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعوات اللهم اغفر ما سلف وكان من الذنوب والعصيان وعصمنا فيما بقي من اعمال اياد الجلال والاكرام فانت ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته